يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بِمَا قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره